ا غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان نزلزلت الساعه شيء عظيم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 فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ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 Rai turisen aboj Adult板ė её būaientiskie. Jadiok, že Allah jeums dėlis su riverai rakti. �ädis užinają kril jamaissidvo sukūlas dėlip نَسَاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ